الذين آمَنُوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدباء وَمَن يُولِيهِمْ يَوْمَ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لقتال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئه فقد باء بغضب من الله فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم ومأواه جهنم وبئس المصير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 فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين